بسم الله الرحمن الرحيم قام والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منثر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افَلَم ينظرو الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تَبَارَكَ وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء لَّهُ عِوَجًا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا أَسْلَمْنَا وَنَحْنُ مُتَوَسِّمُونَ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ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 وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد من منعي الخير معتد مريب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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت جنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشى وحمى نبي الغيب وجاء بقلب منيب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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لجوب فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل الغروب Wahai malam, fasaibhpu, adabar al sudud. Dan pada siang hari, mereka mendengar panggilan dari tempat yang dekat. Pada siang hari, mereka نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حش علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجب فذكر بالقرآن من يقاف وعيد